فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شَقَّتِ السماء فكانت وردة كالدهان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 فبأي آلاء ربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتا أفنان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهاماتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ما عينان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 فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربك تكذبان.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 فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام